وبما يثبت شهر رمضان وإذا رأى شخص واحد الهلال دون غيره هل يصوم هذا الشخص شهر رمضان يثبت برؤية الهلال كما في الحديث المعروف صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فمن رآه بنفسه صام ومن لم يره ولم يخبره به أحد أكمل شعبان ثلاثين يوما فإن أخبره به أحد وصدقه لأنه عدل مأمون وجب عليه أن يصوم لحديث رواه أبو داود والحاكم وابن حبان وصححاه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلالا فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه فشهادة الواحد برؤية الهلال ما دام عدلا مقبولة وبذلك قال الشافعي وأحمد وقال النووي وهو الأصح وإذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد التي تشترك معهم في جزء من الليل كما استقر عليه الرأي حديثا في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث المنعقد سنة 1966 والله أعلم